وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِذْ كُنْتَ آلِهَةً تَعْبُدُونَ تُرِيدُونَ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 فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أنظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر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 إن هذا لهو البلاء المبين وبديناه بذبح عظيم وترتنا عليه في الآخرين سلام على جَعَلْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَوَكَّنَّا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَكَانَ ظَالِمًا نَّ هما من الكرب العظيم، ونصناهم فكانوهم الغالبين، واتيناهما الكتاب المستبين، واديناهما الصراط المستقيم، وترقنا عليهما في الآخرة. به ألا تستقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم صين وثبتنا عليه في الاخرين اجرك بقول يا سيدتين يا لبان وعنا كميديا عشرادي ناسوداي كنا سب سنه تفسيرك قرانك كريمك فريليا اللي حدا ايات بوكه كوفن هي ايات سبح يا سيدتان ادوك بالابناج كلام من سوره صفات ايات بقول نواكو من في السورة السفاة كما ذكر كور يعين واقع على زينعي سورة السفاة ولما سورة صفاد مكية خلاية بعيدة قادرة عيس عنود بيجي النبي الله نوح عليه السلام حين قصدي سيسي كبرنا تابنا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون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 وأول رسول ارسله الى البشر وأطول الناس عمرا وحول الله كله يالله بقل يا فرطان سنو انت سوى دعوه عوئيا مال تذكر الله ترأيه شيقة ايه مالك دائما وابدا قصة الرسوسة مالك لقى الشيكين ايه وحلق بالله بقى النبي ابنه الله ابنه سياسه نكم مطين لقى بالله تدخن النبي النحكور واتوسنا كارا نسو مات واحده كنت النبي الله بن حكوريجي تدخواتنا مركا النبي الله بن حك في جيس لما رايو الله ودي حديث قالوا وصلنا زي صحيح البخاري في قول عبد الله من عباس ما ورنايا مركا ودي يا سوا يا غوث يا يعوق يا النصر وحب الله النبي الله بن حك في جيسا كهر ولا قلنا كذا بنو في هذا قال، إذا درت اللوذا قال لهم، تقول حق قصة سو جيدة، هي شيدان حق قصة سو جيدة، بقت كل قصة النبي الله إنه أي عصر كوارد دم بيجي، حتى ما كان النبي الله إنه عن أبي يلا، إكادن بيجي، يتكسون بهايين، ألم بيا ولاد علا، غضي هذا نور بهود حرورت هو اسواء بواهن كالهوهن نبي يشوه واسيديه وكالهن مال كاليهتان لغا منهج كاليهتان وغا لغا درا مبدأ كاليهتان وغا لغا درا كلها اسواء بواهن لكن هو كاليهوهن كاليه فروح وشريعة وحن نبي قان قمد دي في لوجي دي كم قرادا لغا خيبان لغا ياضا كلها شريعة فروح هذا ويشو خلاف بكاران أسل الدين ما حقيه دادا يتوحيدك يتاريخك إذا كنا كل قلت النبي الله إبراهيم باعه عشر وكبل لابنه لكن وحد الله نفسه النبي الله إبراهيم والنبي الله محوه للسيح قال تعالى فبهو عجر وإن من شعاته النبي النوم ذاتك الرعي وحكمه شعوه هي أذيك كو قرب إيا الضد إيا لقل إيا فكرة إيا كو قواته كل قلت وإن من شعاته النبي النوح ذاتك راعي وحاكمني ده هي جيت كيسي قاضي لا إبراهيما ده كمير أولا ليسا قاد عليه ومارك النبي الله إبراهيم لو أبطريه نوحو قليا أقول كيسيوا قول كيسي قاضي قاطوسو ده شيء إلا ميت كماركي عبار لقاس عليها ده شيء ويسكو ميت إنه قدن سينوه ده نهاي فيلم آدم بعنهاي إلا ماركو نرهد له يابني آدمون لليه قولك إن تفأ كل حجرت إنّي آدم لحد نين بدل ومع ذلك يا بني آدم سانى له نوّج رايا قلّك أضعه كدلعي هي أرقى ضمّة مره أرقى كدلعي لبدا بعبيّلو قلّك وين من شيعته تدخلن النبي الله النور نصر هي لغة هي أبصار هي دين هي توحيد هي إخلاص هي طاعة كرعي وحكم إذا لا ينعي بحكمي كذلك نبي محبوهاي هذا جاء إبراهيم مركو اللي يمد ربه ربي جيسا في قلب بأولي يمد قلبك أصول صليم كالنفد غلي من الشرك والكبر والعجب والرؤية والصمع والنفاة هذا قابك دارا في قلبك قرأ يقوى أن تغينينا يقوى أن يقوى أبو إبراهيم كالنفد نبي الله إبراهيم يسأل المركبة الذي سأل الله تعبطه نبي النعوى كجرين إمام أهل التوحيد بأليه وباني البيت كبلا نكي لسيوه ومحرم الحرب حرم كحدود كي سياحة نكي سمعيه وشارع المناسب عماش حد كينه قدنه نكي بالله بيه أبو الله إفان مرتلة صورة كوي أولو من اختتل وفي سجد إبراهيم بأوه خليل الرحمن ماركي انتعانك عاوة إمانتواني عاشرك كجرة ويلكاك اللا درتي اقور على الييري انك ويلكي سيقور عيدي قلت خليل الرحمن بول نغضي من ظهرت عليه الشيبة إغغغف لغواركو نبي إبراهيم بأوه رأييي والنبي الله النون وقومي الله أبو قال يا فردن سنة مركو إرضي كسر البحدي إله بويدي ما هذا يا ربيبي وعن مضعيك عدوان معي إنه وقار وضي النمو اللهم جدني وقار إله وضي قيمي فضني قابلك كلك النبي الله إبراهيم عبو بيفاو إذا النبي إبراهيم استقر مركا لكسر كين أيو ذاتك النوح نوح نوح نبي إبراهيم نبي موسى سيرتهم تاريخ ذا ذا إياه نروش ذا وعلى مدى لمار ودخل وصدق الله في قوله سبحان ربك رب العزة عما يزفون شرف يقيم اللودة وسلام على المسلمين خصوصاً أبدي ما أبلنا ننتظر كنبة جزيء السلام في فريقتي ودري هين بتوس نيلو خبيرة يكون إرناين وعيباً لبود الجناين تعليم يبيفونناين موبا كعجنين دهن يا واعين صمينا إنه كما سورة جل وسلام على المرسلين رسوس يا أبلة دراوعي كنّا بدجلن أبدا ما أنت سيرة رياض النبي محمد عليه السلام وسلام كم في إساجا سيرة هذه لاشيء غيب الله يني وإلاك الذين هدى الله فبهداه مقتدي إلى عيدك كتوسي وقوة قد وتدولا إذا الرسوس وتدولا ومتكليه إبراهيمنا سوى خالما عليك لمنا مقد أولهم ما يقصى يوم القيامة قيامة سألوكين قوانان باللغوتك سيدين لغوتك سألوكوتك وحل أرض الحين وإبراهيم لماذا إذا قدرت واحد دبله أقول أقول لك قبوه إذا قدرت إذ جاء مركو إبراهيم ليمن خبه خبدي وحو ليمن في قلب حبب صليم حما كانبات قلي قلبي النبي إبراهيم كمجر كبير يا ايه النفاق ايه عجبي ايه حسد ايه الرئيس محاكم يجري نتكفت بعدها هي. ايه ايه ما شاقب ايه اقابك قيام الله شاقي كفت بعدها ايه وادتك قيام لا تقلبي نبت قلبي وصدق الله في قوله يوم لا ينفعه مال ولا بانون الا من اطلعها بقلب صليح مرك انت النوش ايه كالدك اللي ان قلبك ايه ايه جيثوينك حنقلان حتيك ايه خودما إذ قال نبي إبراهيم ملك ملك قلبك أجرده كأنفد قاله كن إيكوّسه كامل وحاد كبق لون ربي أها الملك وحاد تقانون ربي أها الملك وحكوا ياريكاون ربي أها الملك ولدابة قال عز وجل إلهي لإبراهيم في سورة النحل إن إبراهيم كان أمد إبراهيم كان يجيئا يجيئا أمد بوها السقي يؤونك إنتي سيكرة و اي ادوكي سي عبرت اسكو جيرك قالو ديريه اسنا لو دافعي اي يقول الله دي تناين ان ابراهيم خانوم ارخصد هو هذا الليل تي غور فوق القلب نود قبل الليل wuxuu ku yiri isagoo inkirayo diidan ma waan ma hayla khas atuudun abrija kulkaasnaam gacanta laga sameeyay qay qortay aya bananaanka u toognay waxa ay ku xignayeen xidiga munajimin bay ay xidiga aan dibbah xidig سرتا يا خيرك قدال هذا كل كوخن يا ديباته يا القبي سيف حدي العافيه حدي مساسو نوغدي سنت كان ابرو حدا نكي كرمي ياسر نوغدي سنت كان اولادوي كي كان مسانو نوغدي سنت كان عضر ايمان حدي مسارو نوغدي سنت كان ارن ويليعانو كبرتي لا رسولي كعدران وحس تصرفاتك حتى الشقه كمل هوسي يبو كل لا يعلم ما في السماء واطي او ملائكه لا يعلم ما في السماء واطي والارض الغيبه إلا الله سن كان و نقنا و خي دمنا و خي يا كل قديم بنتوا ما كاني هر دافو اخر درجه غارتو افكي ليلا وحاجه يا مصابه يا وحو منعايشه الليو سميه بريا وانه ده لا ياي ديري كو دافيها كثر اي كل قدم باب دار كل كاسو إلا كاسو في الجمزه على انك جيرين كل كاشي لايف كان بين وي اهله حتى الى عليا الربان وانتو قول لله ابا كسو كيسه بياتريجو دونيسا كما انا شوا شهران انكر بيهي ماذا تعبدوا الواحد عبوري شان وان مركزو يرمى وحده دونيشان ان العباده دي لاك قادانو على حتى العباده سيسه بين قدين آلهة الى عيال بين قدين جري دون الله اي دوين كسو كيزا بي تريدونه ونيسان حدادوا حاغو انساتين ودمالين حق بينات كا قادان ا لابسيسان خمادان مخن رب العالمين ما حد الهينكو سمين دونا ما وينو ساليتا كا اروني بابو مالين ايسان ان الله يدين عقابا وان الله يدين حسابي كل كا بحق حق شيء علامنا سيسان فما ظنكم مليهين نوام أب رب العالمين مليه نيسان لا يسخد عليكم ولا يعذبكم ولا يحاسبكم وإن يسنئدين عرونين وإن يسنئدين عذابين وإن يسنئدين عذابين فإن إله أم ليسان إنت سايشا عليه السلام قام بغاري في لا يوجد فرصة وحيوار ديها لقاها حديكا لو الله أشتغير متكبه قانا ايه عيدة. ايه كسراحة ايه ايه كدنقان ايه عن مدى اثنوانين كاليير وحيوش تغير فرصة ما قال انت في عيدا ايه انت حنطا ايه حلاوو ايه السنبوسي وعلا سميه قاوو او الهيالك الله أردقو يابنانك كل كي بناءك لوسوله لورك إستللوسون له لا كل كاس عن تدي لاونا الله لاكي بعد أن تولم تجري والوئد كان قوكن فاس أنقتو بشت جليو أنك تكفو والله النبض بين نقاطي صريح عن أن تروج Asunan Syyrian on tullut niin, että kun Syyrian kumistakan pappi, niin on natara, kine, Ibrahimurha natara, tankot, tai joo, on sen حديقهي وقندني هاي مثل فلاح سنه اول كا. اني أنا كان كان دا يگوسو ماقن مركتي مرهي كربنا المملكه لو فنظر وحو ديمودي ندرتان كل ديموجو في نجومي اديقا و فقال و هو يري اني اني اسقيمم هو كان بنه هاي حدو كان نسيت حضور داركسي الله اكبري باللغه سني حديقه لو هاي لا يري او عبد الله بن بشر يوصل ستولوا باجه سنت انو إبراه... ابراهيم مدبرين يا رب انك او جيدين بنانك يا فاستدي يا دبلدي يا عيارها نضحه فجعدي يا رب الله طيب سراغ وقال له ابراهيم الى عائلتي الى عيال مركه يا ربا فقال وحوية لا وحن وحان حلوية بوسكوية سنبوس إذن هو سيألة ما أمتيت ما جوابه يصعبين يا إنسان تبقين بو الرضا فقال وحوية ألا تأكلون وحن إذن هو سيألة إله إلهي يا لابل إذن كوشيكا وما تقنى بإذن كدام بايسات وما حمتدى الأمتلاف بالله باتين يالله أضل الله مرحب وحالله أضل الله مالك وحير ما لكم محايد ان هو لا تنذقون ذورا من ما فايل هذا شيء كل كواكن دنتي شيء فراغ واي شيء عليهم من عيالك ضربن قرائط بليمينك انت ميديك مركو لو جو الجواب وايل فاسكيش ولا باهي باش توكغي مركو فورفوريو انتي كلي اصولي وين فاسكي انت قربك وقال شادا و سوغوراجي ايوس ناغور ييستكات فااقبلوا خاري هو صوباهدي او سوديلاي سوخيديا مرخاي او قابلين اليحي ابراهيم يزيفون يغوتك دكاي سحاري الهي ان عيالكم دغني او ايفر لاغدي جاي الله من فعل هذا بآلهتنا انه لم من الهيالكي قنته قابوديتين ننكا سانيهالكي ننكا قرد رفض المجدر عماية هادي الله حورامي لمجدره من هدوحا سميناي وحالق هذا الدرق إيا بارس قالوا سمعنا فتا يذكرهم وقالوا له إبراهيم إبراهيم ما أنتنا مراحا فأستاذي أولاك يذهب وحبك شكشيكي ملكبال إبراهيم الله قبل الله فإجراءاتي لسميناي إلا خات جوزا يو أنت إبراهيم الله جب قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يصدون إبراهيم والله كاني جلسنا لعبد فدي لجندي معكما إبراهيم الله ير واكره قالوا أنت فعلت هذا لأهلينا يا إبراهيم إله يركني وحي سامو حريري إبراهيم ماذيكا إبراهيم قال وحي أتعبدون ما واحد عبودا إيزان تعبدين ما تنحتون واحد قرات حقي إله ما لا بتعناد قرقرتين دينك أي اسكو دوغدين قاعد تعبودي شي قال إبراهيم وحيري أتعبدون ما تنحتون واحد إذن كان إذن أبو رأي فهدريين يوم تعملوا وحثم إذن أبو رأي إلحا إذن أبو رأي مالك عانان تنهدو جهديي فعلا كرسي بلاه يموحي مدافرين قوانك محرون نقضي قولك حوشوين هالله صنعيه قده يسان قريه هاللقاب نوحييه انت, انت صبيرو ده اللووذي قبتي سمافال ربضا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 إنا ما جاسقو بابريا فجعلناهم يجي وحنا كيا لي الأسفلي قوته بكتبه حسين إبراهيم بقولي شيء دبكي اللقو بابعي إنتاج الهرينا يا الهرورينا ياي مخي دبكي لش داس بصي إبراهيم ودم بكي ده بليا لوي مخي اللقو تراي واحد هناي حرقي كليا قبيس إبراهيم وعقر تنكو الكعدد الى الله تعلمه إن أيهين الى وعرين توذيب باب بئيين وصدق الله في قوله قولنا يا النار كوني بردا والسلام على ابن عليه الى إيشاء بدبادين كيف كلمة بدباديني بانواعي وحامناقي فكو يا الله وما بريدان نيرانه إلا بدعوتي أنا إبراهيم تبكي كباقتي الى أنا وحجري قولنا يا النار كوني خلوا وحيري أنا ذبك بختي ساحب مناق إلى بارون ساجي ساحب مناق نبدين ساجي بين عدوسه يا ستن لاك إلى بارون ساجي وحلو وريني نبي الله إبراهيم خدي ذبك اللجوه كذي كفيل أوجيني وحيري أركبي حاجة تن أبيك على ذايم الله أركا تن مريء ذا إبراهيم أما إليك فلا أهلك الجبيل لدنان قاله يا إيمال أما إلى الله وإله أنك أقوّر قيّو فالكاسون يري علمه بحاله كافر وردب عن سؤال إله وحساقه مبعنا نبداذك ملقي روبك أوييمي وردبكان كان قريان يا وحن دبي حيادانك داب وحوة دنبان مرينا قال له هابو كيدا بإله أوييمي وهي الهدى عن طبع الخفرانة وقلوا يا هم برتوت بلعوا وبدوا عن قصبه شكاكم الهيب مركز ومركز ومركز ومركز ومركز آقايا يا رب الهو عبدك إبراهيم وجهديده وحلوا واحد الله عليه وسلم قابطي تعالى يسكو تمت لقوبا سو مجهديد الهو سبحانه عز وجل وعجري حدو قرقال ذين ورصدنا وقرقالا حدو سر ذين هذي كسركم اليدي طيب هناك كتب تلك القرآن صاحب المناقباء يري أنا إبراهيم تبقى قبختي أنا كذا يلي, يلي. نوحا لجلي إبراهما لجلي إسعاقا لجلي إلى نوحية الكم من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا هل أقول شافك قادر نما اليهود على مناقفه كلمه الكفر ميدان باكوت الله الواحد الفرد الكبير الذي ياكوت الله قرانك هنا وحيرك هو الكبير المتعال الكبير المتعال ما هو الله عز وجل ساحب مناقفه وحيرني انا الواحد الفرد الكبير لذلك قرانك قادر نما كلمه الكفر يهود الله عليه كل قرانك قد لا فتح جانك يا بات فأرادوا به كيدا حجر رأي الله دونين فجعلناهم الأسفلين يقاكوا باباي بين مشعاتي نبي نوح فكراعي وحاكمي ذا لا وحاكمي ذا إذ نبي نوح رأي جاء إبراهيم ليم ربه ربي قيسى في قلب الله سليم النبات قلي إذ قر وقال إبراهيم يري لأبيه أبيه يو قومه حدو كلاسي ماذا تعبدون قال عبوديش ايف كان بنكدين اريتن لا بنكديو دون الله اي بوينك سوكايذا يا تريدونا دوريزن فمولنكم مريحن وعويا اكبرهم بالعالمين مريشه كل كدشكي فينيش الا من عبود حقي سينسيث في النظر ابراهيم او دوري نظرهن داورو في النجوم شديقها غدوده او فقالوا يري اني اني سقيم بناي في الجخ اتولوا عن إبراهيم مدري إلى ما دبر كأجادين فراغا وقول لابي إلى عليتي وحي عبدا ينقول لابي فقال وحيري هل تأكلون ما دريشنكم عن ذا ما اللهكم ما هذه نكون عنه لا تنظبو إذا لهدلين فراغا وعطومي عليهم كركل مربع كرا باليمين عنتم ذي القراع دعين دروج ججيبي فاقبلوا إليه وصاق بري إليه إبراهيم يزفون يغدججعي دك قالوا حكير عنهم أيو كورجاي أعبدونه هو عبد عبديس ما واحد أحد تنحتون والله ايبا هو إبره خلاككم إذنك ابن أمي هي وما هو أتعمرون سماينا إسامة قالوا حير ذلك دي ابن عيسى له إبراهيم أمي أنا عيسى فانقوه كردا في الجحيم نار الجحيم أجد هذا في وحي وحيل الضنن إبراهيم كيداً أقر فجعلناهم معانك ياللي الأسفل هو هو سينباداً وقال ناشي اللي هو قد يعدوه يدمي أن الله نبي إبراهيم عراق هاجرايا سامنو هاجرا يواك وقال نبي إبراهيم وحييري إن إني آنيق يحيب واتجايا إلى ربي خبقايا حيان هذا يا ناسو إفري أوساما سيح الدين إلى هبائق حنونينا إيا أما حنونك يحنوني يجوك تأيه قدقايا كالك سؤال الله تسوقي إلا أن أذوقي يحفرتي يطلقي يقبيلك ويحو دمبكره بنته دفركي سوى حالكسي أولادا ماهانه وحوه هشهده وأجوه قماله فابلي يا ربي أني قرربي فابلي إسي من الصالحين إله وإلماذه في عد وأهو فبشرناه وحنقب من غلام من حليم من دلقات والغريب إني جوع وارك دوّنا إن لقوم مورنسن يهال كان ذبيح النبي إبراهيم جوع عليه يهال ما اسمع إلبا مساوي سح قول قلبا لا كان قلنا وحيلا ذا مساوي سح قلنا وحيلا ذا مساوي إسماعيل قلنا قوس دحات بيسمعيانه وحيلا ذا توقف يتفوق <تصفيق> فهو يواسماعيل لا ينل ليهن وهو إسحاقنا ياللبي وحصل لنا وحاق أبورتي إسرائيل يهود أبورتي وإلا إسحاق ما كوالي قسم إيمان سانبو قلش لنكما كاجهوكي جيري كمعروف كاكوه إسماعيل وحاق ناركي دون تاقزة دعاوة إسماعيل إياه رميه سمركينو كشاكينو كدبان إسحاق سيكي دونا هدبو قويه سببك الله كينا إسحاقنا صار روا بيننا بإبراهيم من أذار تيمية هاي مركو العين هاجر أو إسماعيل إسقون جدي مصر كمرج أيالثي إسقون لمسين سارالثي إياذي واسيسي من أوعن غضي من إلما الله دالي قال كما أقول كي يسوري الذي لا قوس قوس لا يقابقي وعملي ويني ماك هو كسر ولا قديم وهو صوّر جرب هل كان يمرك أكون له إذا قبض اللجوء رأيوا با إسماعيل في تعقيب وحي قوله كآخر أفسنا قيمه من وحسن وعد ودي يهود أي أربو قبض لا يمحمده قبطه وقيني قانيا شرفتان اي يهود عربي دي دي نبي قانين عربا قانين عربي امانا يبنزد بي حينبو يري لابده اللي قول عيويل كيديو نبي عكوب الوه اسماعيل كان عبد الله ابوه والنبي قابيه او اووغش عبد المطالب او يري الى اواتا طباني اللي موهي لتيسو قودن بيوكو قول عايو sabaniy lebedi wiil boo dalay abdullahi marku rashin la gaaray naxooyay hadana hoga gowri iyo waqoot kaaday qoladii alaabta qaybin jirti asnan taa jagootay u yihil umurkiima gowriji kara ballan la waaqujira markii hore sheegay qorgiiba caanta lagaliye gowri ku ila markii min وقول حالات الأمراء أيا لي غوري ما صوب حيو هذا حالجوه علي خيل ذي قول خنافوق غوري عبد الله نوادف قل كعبد الله قصلي نبي قابية يا إسماعيل يا ابن الزبيعي نبي قنواقصلي ألا يسلا ثم سلا قل كا و بغلام حليم اسماعيل فبشرناه وحالجوه بشارينه بغلام نويل ولا لنايو حليم ذو البطن فلمّا غورتي بلغ غاراي ويلكي نعم معه اسعى صعد كورما ويلابه لا صعدا فدباي فن يحك دبيو كل كويل في اوكوستاي او تباجيره شوياكه كارلبي يطمن صد حيطمن اي شيء غايان خير و غاراي بو هويده كا كو غوري جوقنيمو دافوس اباراو عين تو دوسن يكبدا او غارو ابراهيم قال و يري يا ابوني اسمعيله إني يا أنيقة أراوغ عن كل الرياضي في المنام فردق ذات إني يا أنيقة وأتبعك كجورع أيه تناهي لا يجوز أفزور بل أذن لو ما لوح أي تراك ولا موقف في شو جانا أيه أريد أن أقولك ملكي لي في رسالة نرجع وياكو ويا الجامعة وروح هذاي هو حق نبي حكر وعقم هو حق لأن قلوبهم لا تنام وعيونهم تنام عندما يسكليان قلبي كما تحضر إنه يحويم دوا وعي إن شاء الله إن شاء الله خذي إبادهنو من الصابري كورا عادي كورا عيسا واكو صبر هي. أمر إباد لفرينة الله عني إيقارتي أذنكوا فري أذوقا إنه وقتا نسؤولك إنه وقتا أمرك على فري من على أودك منذ الضغط فرما أصليما إسماعيل يا إبراهيم هو جانسمين، وين جوري عيل دانو منال تجاي أو وطلة إبراهيم أولك داي هو الكلم جبيني قنكا، سينو حلو جوري عواتقانك، قنكا المعلن دجا، قنكا اللون دجا نفكا، كل كارنط قنكا، كل كارود دجا، كلين العتك كساراي، مرتين اللقون تكساراي، مدي يا كويوي ده الكلم، أمر يا أبو إلها ما جاء وركود على ليك كبيرنا ونوس فلما جورتي أسلم اسمعيل يا إبراهيم هو كأن سمين أو والله وإبراهيم لعدي هو ويلك إن جبيني قن قن بنادينا هو النقر بعد واقن أيها إبراهيم إبراهيم هوي قد صدقت واروميسي الرؤيا هو يلا تكريه تيفريسي كذا ويلك جورعة اترك هذا وأخذ هذا ذا فوقه فان كان لا غورا فان كان لا غورا الى وعلنا ان ايبا كذلك سدا ابراهيم انو فرغندي اول فيسوبه بعدينا انجك بالمرنه المحسن انت وانا كمايسه اذا لك ان هذا اختبار واضح شان يو حجي يو جهادي يو حرب عينيو معسكر لكن الماء لا قوله على ذك انا كسوره كسور إن هذا الركاث نبي إبراهيم لقد غبي له إساء أهل بلاو امتحان المبين وفدعناه إسماعيل فرن يدحن ون حظيم من ونه عن كفرن وترجنا كتغن عليه إبراهيم كوركي في الآخرين وما ضحى الضمبع إلى يومنا هذا يا الله سلام النبي قالي على إبراهيم إبراهيم كوركي سأعطي كذلك سيدا إبراهيم أن نجزي كواب المرينين المحسنين وحوانا قسمية تأبوضا عظم إلي الكود إنه إبراهيم من عبادنا حتى ومضى النذي بكميديه المؤمنين حق الرمايين وبشرناه بإسحاق قولك هاكرا قرأتين ان قورحي كسر شيكيني إسحاق هدو كوي سدحي تمثل كوي قولك همالكي قلية ان قورحي رمتان دعا كدب آه إسحاق دلنا إسحاق هو لما ذا نوال لبني نوول ولاه أو إسحاق هي إسماعيل لما ذا النبي إبراهيم بعد لا يول له كل كإسماعيل حربه ولاه إسحاقنا إسرائيل مولاه إسقويل ما ذا مرك إلى وقته يبقى الدقال سيع ما كان إسحاق قد ويجي كل كوحلو عمر ما قصة مركينو كن من ثوري إياه ولا هذه ما بشرناه وحنو بشعرناه نبي الله إبراهيم إسحاق قيانو بشاريني نبيا يسوع إسحاق نبيا من الصالحين إنت سوسو بنا كملا وباركنا وعم بركةنا خيرك وربضنا عليه إبراهيم كاو هي وعلى إسحاق إسحاق أركي لربا وخيرك وذي بنينا ومن دريتيهما إسحاق إبراهيم المهي كبر موحك ملا محسن مذوانر سن كموسى وهارب خنائمن دونا ei ovat valmiin ardan akuanen Israel ei joga sinneksihin tulmai va muiden aniga tahibu muhanuka aija elä Rabbi näsuli farrusama ja Rabbi aniga Rabbi kajou häbliisi mena saliin, tarka fi fi angu حليم من طلقات بذا كاسنا بغلام من هي ذرقة دون ذا حلمي جا وويلك علي جاور فلما بلغ أباك معه لا جريدي أصعية صعد أبا لا صعد هدو جارج تدوسنا كبلق إلى سدري أتمن قال يري إبراهيم يا بني ويلك يجوا إنني أباك أرو عن كل رياضي. في المنام جيف قده أني أني وأدبعك كو قولها يفضل فيني ماذا وعد ترى عقلي ينس أي قلتها قال ولكي وحجري يا أباتي أبو افعل سمين ما حكمك تمر تمرو حتي أبلغ أفري أما أني يعنبان فقو سيني حكم كيف يفضل ستجدني وحتي هني دونت إن شاء الله هذه أبدونه من الصابرين انت دول خاذة نيسى إن انكملها فلما قرأت اصلا الله اي لفض بحقان سميه اوين كينا او قورعي او قراضي او رقين او قورعي دي او قراضي او وطلع او ابراهيم لك دي او اسماعيل الجبيني غونغون ونا ديناه اولا واغني ايا أي ابراهيم نبي ابراهيم هوي قد وحده صدقت انا روميسي فريسي الرؤيا رؤيا دي فريسي انه انك ابا كذلك سلاويله انكوكو بدباديني أذكى نارين تأذفوني سيد لوجود قرادة سيد هي النجدي هذا المرينا المحسن انتظع دولا إن هذا أرنك إبراهيم لوجود ربي له هو سجا هي البلاو امتحانا المدين إسقعد وفدناه إسمايل فرناي بذبحه مدبوح له جوره عظيم من وي وترجنا كتجني عليه إبراهيم كركي في الآخرين وما ذي كذب أيه واناكسا سلام النبات غليا على إبراهيم إبراهيم كرقياهاتي كذلك سيدة إبراهيم لو أبا المريئي ايان نجزيكو أبا المرينا المحسنين انت واناكسا دمانته إنه إبراهيم من عبادنا أتوما ذا نديب إبراهيم كمديهي المؤمنين حقا دا مرهو مهيي وفشرناه إبراهيم وعنهو بشاريني إسماعيل كنا اللوبة الباضي وإلقاء لنا اللغو لغوذر خبلي خبلي من الصالحين توما دي بان لوفلي وبشرناه كقدال واحد إبراهيم وغبش علينا بيسحقه ويل كل من الصالحين انت سوسو بنا كملا الحق إبر يكادون وباركنا كقدال باركينا عليه إبراهيم كركي وذن يخايكيزا وعلى إسحاق إسحاق كركينا باركينا ومن ذريتينا إسحاق يا إبراهيم إل ميه كبر مي محسن مدفعان ودعالا سيدا موسيح هارون وكالا يوى ظالمون اذاب دارا لنفسه نفسي سيد ظلمي اي مبين ظلمي جيسي عجي ولقد منانا محسين تبيت بسعوتا ولقد حدف منانا إنان بقى الله دايسان النبي يري على موسى وهارون موسى اي هارون كرقودا ايان بالنبوة والرسالة والاصطفاء والمحبة ايان ققى الله دايسان ونجلناهما موسى هارون كريني و قومهما شرك كدشان ابن إسرائيل و كريني عنوكا من الكربشي دو العظيمي وي وميسيكي فرعون وقوه ايي يا دوفانكي لقوه قد يي ايانكا كريني ونصرناهم وقوهر قرنو موسى هارون اياتكاذي وفرعون يدد كيسي بدال لقوصباي موسى هم اييقا الغالبين بدكا قعنص وآتيناهما وحن لفض أديسيني الكتابة توريدوه كتابة المستوين وهو البحدينا يي وحديناهما موسيه هارو وحن كتاسيني الصراط الجيد المستقيمة تسان وتركنا وحن نقضافنا عليهم موسيه هارو انكركوه للآخرين هما دا هدن به أمان تنقيمي قبضا سلام النباتجل يو هما دا مانتوا لغا أي على موسى موسى كوركيس آتج إيه هو هارون نبي هارون إنه أنك يبع كذلك صدا الموسيى هارون أسمينه أي النجز كواف المرينين المحسنين إنت وناك سمي سلامانتون إنهما موسيى هارون من عبادنا أتوما المؤمنين حقا شميريه ولقد وحدف من إنا النبي النمي يرسول ماكو قال ليسا على موسى نبي موسى كورك إيا هو هارو يعني كوركو دا النبي النمي يرسول ماكو قال ليسا ونجيناهما إياكي بانسا ما تبحينا بان وطومهما شارعيكا داشعنا بانسا ما تبحينا من الكربش دو العظيمي ووي أهيد مميسي إيا عرورت لغا غوري إجيري إيا هلاكي دنب الفرعانية دادكيس موسى هارون كركر فكانوا فكانو وين نودن هم ايغا الغاليبين قوه ادت سبيل لاضري اياسد هي انتما ومن يتبعكم الغالب دينك إنت هي انتي دي قاعده هي افكانيسو واتيناهما وعن موسى هارون سيناي الكتاب فورا دان سيناي كتاب كي المستبي وحول بعديناهي بعديناهما وعن يكونون نين قصرا دجت المستقيمه توزن وتركنا ونضافني عليهما وصيه هارون في الاخير وملاجم في غدوده سلام ونبد جليو ادعك شيغي سمري واللو غودا كلسن ياي ولا جي علي ياي نجخودا عليه الصلاه والسلام تلى ليي كل خا اومد ان الى عيبهاكا استرو شرف تازنتو سو فا جلدوي تيلك بصره حاجه للمؤمن وفق المؤمنكا ثنان الله فني سلام النبض قليو خما إدك يد لعن نبض قلو أي على موسى موسى كركي آتى انك إباه. أي وحارو وفادوا إن نجى إباء خداريكا سلام موسى وحارو أن موسى نجينا أي نجيكوا بالمرينا الوحشين على وحى أبو موسى من ربعنا النجى إباء أتومض النذيب كمدحه المؤمنين أقرب إلي وينا نبي الله إلياس نبي أشيء ابن إسرائيل مكميجه هدين الله ابتريه حاروم بوغلعي مغالده اللو دريه بحلبك وي لبنان بكتاب تعال اباكة أيام مغالده اللي يرى قل كان نبي الله إلياس ومن صلالة حاروم كاميدة ومن أنبياء ابن إسرائيل كاميدة ومع اباكة نبي الله ربكة وقال اباكة نبي الله ربكة قال تعالى خدوه فسولك إلياس اللي يراهانا فسوله إسنا الله من المرسلين أخيارك إباد إلي أيوك مدياي إذ قال قرط إلياس لقومه فالكو كدشة بان إسرائيل أيوه حكو يري ألا تتقب فالولا اللي يعلم إباد ما كبغدا محنن بالنامين ما يشكد إيسان وحي لأيذين فرينا ما قلتان قريما يقول قال لعنائيين بؤيهمين باعل السنن باللورين جري كاسي عابدي جري وحكو يولي أتدعونا موحد عبود إيسان بري إيسان توغ إيسان أكتبان تيين بعلا نقاح نديك أقرطين بعلا الليلة أوه تدعونا مكاتا إيسان عبتي إنا أحسن الخالقين إنتا وحوون تعلير وموان أكبدنا حبود الميسان بري الميسان توغ الميسان ميا نقاح الله كرول حبكم ورب أبائكم الأولي الله يحبكم ورب أبائكم الأولي كن الله بدو أحسن الخالقين مكتئب الله عبد يعبد مكتئب حبكم ابن أمي ابن لها ابن مملايل ورب أبائكم أبينك الرب رضا الأولين والريث سنا قيمك بعدين هتقولها ضلعي كيف قبل دارين توجك ولا ما تيجي دقيشو فكذبوا بن اسرائيل بنيه هو إلياس فإنهم إياهنا لمحضرون نعتقد هذا يعني صدياننا يا إلا عفاد الله بعد ومجراء المخلصين بالله برحت ريغرون المخلصين بودا عدها إلياس رميان رعي كمجراء وتركنا كتغني عليه إلياس كورك في الآخرين وماليه كدام داري باك عاو أينو أينو وحانو كتغني Sinaa, hosan, ammankin hivadhan. Ahana, Salamun nabadgalio. Eivä manteen, Lagan Hala, Iliasi. Ahal Iliasi. Tepäkiru. Iliasi, korkiisannabadgalio. Ajaa, ajata. Inna annaka Kadarika Kedareika. Sida Iliasi, anuun nabadgalin. Najykova al-marinayna. Al-muhsineen. Minta, uanaka, samaisay. Damanter. Inna hu, Iliasi. Min abadina. أدعو ماذا النبي بوكميديهي المؤمنين إحق الروميهم وإن إلياس نبي الله إلياس لمن المرسل أخيارتي إبتري أيو كميديهي إذ وقت أيو رسولها وقال إلياسي لقومه شركوا كذا شئبنوا إسرائيل أيوه حكوميلي على تتقون ولا اللياله إلهما كبغدانه وعن ليدينك عرمي شرخيك كفريك مع سيادة ما في طاعية تغو ما صم يزن أتدعون وحطول يزن وغنى يزن ويا يزن بعلن صنم هو تذرون فكتر يزن أحسن الخالقين انت حمضا اللي هو ناجنا فتبارك الله أحسن الخالقين ما كتقتل أو فلا تعبدونه ولا تعبدونه وياي ميسان عبدي ميسان طول ميسان ويا الله الله إيبوين يا ربكما أوحب بعض الذين ما ورب أبائكم الذين كأبيالك الأولين والريين أبوينا وربنا سلم كانوا وحيدين ما فكذبو بن إسرائيل بنيه هو إ利亚 فإنهم يرى بن إسرائيل لم هو النار جدات لقول في جينا يود إلا إبدال الله إبداء ميلكم مجرانه نار لا تسي مايو يو المخلسين الله لا برع تري وترقن عليه إ利亚 في الأخير Uma dana Guruda Salamun Nevet Gelio Ala Ilyasin Ilyas Kurki Sayayati inna Nanageba Kedali Kassida Al Ilyasuana Jinaiva Negji Kwa al Marina Al Massini into one damante inna me Sadamante in Now Ilyas Min Livadina at Omada Nadibuka Midyai Almu meaning Hakar Nabi Nevi Ibrahim Badar Al Hamawa Lud Haram Bala Harani Ebrei ilmaa zaru iskuu akori aje magaladi laadi aje tämä on poikuntoja yhden paista se on toinen asia amuri aalle hijiri aru lammat heitäneet kutaa he maa Allah jälä urjum ابن الجيناه ما كان يسقرون صمتا بعنى هو أهله لمن أخذ بقى متباه كبشى لكن ناري لا ما قبله وفينا بأوبد بعد أجمعين إلى الكذب بأوبد إلا عجوزا حبروا يلا قابدر من العونات أي قلبتي يضو في الغابرين تسكي علافك وهاي في كميت نقاطي ثم كجدا دمرنا وعن رجني intii kale ayaan roognay in nabi Luudi je banisay kulkaasa si hadlay way innakum idinka qureesha ee ma ka deegan la alehim qawm Luut korkooda oo marka laga tagay Hijas shamna la ado jiray waxa la maray degmadii qawmulu idinka عليهم قوم اللوت كرقودة مصبحين هذين كواب بريساناية قل قل كان كاع غوضة سيقال اضعان مال ما, ما صلت في النقوبةكما وبالليل مرحبين بوقوبكما حبين, حبين كيباز مرتان كوين لده مجدية ايه فلا تعقلون. ما هو انه محقلنه كان نبي الله يونس يونس ابن المتال ليلة حساقنا نوين والبلد كاليلة الاخوة عرض الموصل حساقنا هل كان ايه جيري الله تري ما كان سيد بيجي للسماء كل كمرنا جنون يا لغو سا كمرنا ميجي إسحاق يونس أي الله سا كمر على تعر خذو حجيري وإن يونس نبي الله يونس رسول مثل تري كان مثل من المرسل أخيار الله تري إذا باقى مركب بحثري إلى الفلك مركب جنيب وكم بحثري مركب كالمصحون إلا بوجي خشامة وقررتي فكان وحو النغضي من المدحد كواللقى الرأيي فالتقمه وحلقي الحوت كاللوم بحلقي وهو إساق ومريم دقالموذن فلولا أنه يونس كان إنه حانجري حديناي من المصبحين انت إبهفت للا بيسا وحكونا كان لها في بطنه كاللوم كاللوشيسا إلى يوم إنت اللقاء قالو يبعثونا كون نبي الله يونس قلنا له ادرئ بلد تسني وين والا رنجري وائرها شركي مركي لو تدري نبي ديوادي مرشي لدنيي وعيري مرها جديدين وركي ودنك هرتي ما دن هلا وديار غرو خا لو عليه صدح اللي بري هذه عدافة للسوق أيها اللوائي اللي أول بوحيكم الجوابين أيها بانك تنضييري كوة أو ورشاق يقوم بانو أكاذي بالرؤية كيزن مركب حيب تتاغنا أيها راح إساقوا أدموت أينو بهمانا يوك بدأ بارتاك هذا مركب مركب كي ملايو جوك سغي هذا لقاقوا مركب هذا لقاقوا هاي قد كي ملاحين مركب كان كيسر غين جيله مركب في الجغراء لكي باري وحد الجغراء ومركب في اوغغة وصحود كريفة ايه اللواء مركب في الجغراء لكي باري اسوار اسباي نغوطي تاريخية مسكحية خبرت ايه اللواء نغوطي سانو قراطي لحظة معانا لكي جغل فلاقة كو جرته مركبك الدون سيدكي سي كابلونتاي ايه مركبك كو جرته كل كالباس كا الجغراء مركبه اللواء انتاسو بغول يا قفقيس يا قن، كأن مركب كولينس ما يا قن، سال قوس سميه قر قر على السماء، نيوال بقر يا سوقاته، كل كقرية يا قانت اللي كلنا مدر لا قد حذينا، كذا اللي ويدين، كل كقر حذيب وكقريب قلي، كل قسيب صبح، أدونك يدمنيون يونس منوه. طيب، يونس يا بس يا درن، دارن دقيق لكم يا شنو وكني وعلى المركب ان مشى لوغ الرقمي لها اما لوغو سجلا فدا لوغو توري رسول ضوم بني مركي لو سيينا كلون لوغ سراغافكو اندغت حلون كيالخي مركب في واش كدريري دبادا يونسو قالو شي المركب كما هو قالاي ثقيبو هما ولن كاغان هذو ماشي قالاي ايوه ير الله إله إلا أنت سبحانك إني كنتم من الظالمين كان لنك أحبتها يقول كان لنك يا طفا حبتها بقيت حرانوها ديكالي وات العي حات مرك اللقو طفين إله قيت كان بحرك اللقاء قال وحسب العادة أن جوكسني قال جوجي. كل له جوجي عليه لما قال رحمة دردري قرأت هل أنه يسا حق سوى إلاكو أبورو كليا حيانك مصر أقلوانكرو من كان أولوك صبحي أبورك يا قرآن جديد وعصا عون الله قلت كاللوك حجابي وانه لأوروكو مولايي أدمن نوجي مالكو حقا طور شدي قلت بلدك أولوكو نقال للي إياكي ماركي ساقي وايين ووضني عفك صبح الله يا الله كل أذابك يا إيمان أصدق ما دوتك يجين الواقع ينقر أذابكين السماد وسكر جوزري خريلا ما أركين خير أذاب أي ما دون لقعيه أني جاهن فلولا كان قيتن آمن فنفع إيمانه إلا قوم يوروس لما آمنوا كشفنا عنهم أذاب في الحياة الدنيا وما تنفع لهم وإن إلياس. نبي الله إيليا وإن الوطن نبين الله له لمن المر صارين أنت إلا ذري هيوكم مديهاي إذ نجيناه حدام لوط بذباديني وأهله تفكسي أجمعين دمانته إلا عجوزا حبر ما عنه في الغابرين عذابك قارد ثمك قدر تمرنا رجلي الآخرين وحيدا به فإنكم إن كرر ما كا أتمون رونا وعمرتان عليهم قوم لوط ناشئ لوجه لاجي مصبين إذنك وهو أبريساناية وبالليل حبان كباب مرتان هي فلا تعقلوا هو إذا أعقلني وإن يونس من المرسلين انت اللي تريد أيوك مديحي إذ أبقى مركبو إلى الفلك مركبو كدنوطي المشعون لا شجاري يدد لقبو حدو هدو فساهم يونس وحبو كقريريتي فكان بسيبان نغضي من المدعذي كوان لقرهي قريريسي ايا صوبحي بدا لو توري انت قموه وحالقي الحوت ملي وهو يسق قومي من تال وحي بل انت ايو تجي فلولا كو انه يونس كان حسن هنجر من المصبح كو تسبيح سدا بل بيس باو نغلا في بطنه ملائكه عروشيشا الى يوم تلغغارو يوقع صلهون كالصوبع دونو والله والا ولا يال هلكاس وانا اوغ داماادي دروستي تا خانها اهي اس دي جي سدحات اي تفسير كران ك كريم الله تبارك وتعالى وحن كبرينا انو كو دقن كيدنا وافجيو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته